بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث عباده المرسلين بتوحيده فعقاموا الحجة على العباد واتفقوا من أولهم إلى آخرهم على ان لا معبود حق إلا الله وعلى أن عبادة غيره باطلة فانه ما عبد غير الله الا بالبغي والظلم والعدوان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تاكيدا بعد تاكيد في بيان مقام التوحيد واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين أما بعد فهذا الكتاب وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب وهو غني عن التعريف لما اتعالى الله جل وعلا لدعوة بعد واتفقوا من أولهم إلى آخرهم على ان لا معبود حق إلا الله وعلى أن عبادة غيره باطلة وأنه ما عبد غير الله إلا بالبغي والظلم والعدوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيدا بعد تأكيد لبيان مقام التوحيد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذا الكتاب وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب وهو غني عن التعريف لما فعل الله جل وعلا لدعوته من أثر في شرق الأرض وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها ذلك أنها دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وكتاب التوحيد الذي نحن الآن بصدد شرحه كتاب عظيم جدا وأجمعك العلماء وأجمعك العلماء أعني علماء التوحيد على أنه لم يصنف في الإسلام في موضوعه مثله وهو كتاب وحيد وفريد في بابه لأنه رحمه الله طرق في هذا الكتاب مسائل توحيد العبادة وما يضاد ذلك التوحيد إما من اصله وإما يضاد كماله وهذا على نحو التفصيل الذي ساق به الشيخ رحمه الله تلك المسائل والأبواب لم يوجد في كتاب على نحو سياقته مجموعة ولهذا قالب العلم لا يستغني البكثة عن هذا الكتاب من جهة معرفته بمعانيه لأنه مشتمل على الآي والحديث وقد شبه بعض العلماء هذا الكتاب لأنه قطعة من صحيح البخاري رحمه الله وهذا ظاهر في أن الشيخ رحمه الله جعل هذا الكتاب ككتاب البخاري من جهة أن الترجمة فيها آية وحديث والحديث دال على الترجمة والآية دهلة على الترجمة وما بعدها مفسر لها وما ساق من كلام أهل العلم من الصحابة أو من التابعين أو من كلام ائمه الإسلام فهو على نفق طريقة أبي عبد الله البخاري رحمه الله فإنهم يسوق اقوال أهل العلم في بيان المعاني هذا الكتاب صنفه إمام الدعوة ابتداءا في البصرة لما رحل إليها وكان الداعي إلى تعليفه ما رأى من فيوع الشرك بالله جل جلاله ومن استيقاد التوحيد الحق في المسلمين فرأى مظاهر الشرك الأكبر والأصغر والخفي فابتدا في البصرة في جمع هذا الكتاب و. تحرير الدلائل لمسائله ذكر ذلك تلميذه وحفيده الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في المقامات ثم حرره الشيخ رحمه الله وأكمله لما قدم نجدا وصار هذا الكتاب وصار هذا الكتاب كتاب هذا الكتاب دعوة فهو يمثل الدعوه إلى التوحيد بأن الشيخ رحمه الله بين فيه أصول دلائل التوحيد بين فيه معناه وفضله وبين ضده والخوف من ضده بين أفراد توحيد العبادة وأفراد توحيد الأسماء والصفات اجمالا وبين الشرك الأكبر وصور من وصورا من الشرك الأكبر وبيّن الشرك الأصغر وصورا من الشرك الأصغر وبيّن الوسائل وبيّن حماية التوحيد وما يكون به وبيّن أيضا شيئا من أفراد توحيد الربوبيه فهذا الكتاب كتاب التوحيد كتاب عظيم جدا. ولهذا يعظم أن تعتني به. عناية حفظ ودرس وتعمل لأنك أينما كنت فأنت محتاج اليه في نفسك أو في تبليغ العلم لمن وراءك سواء كان ذلك في البيت أم كان في المسجد أم كان في العمل أم في أي جهة فمن فهم هذا الكتاب فهما أكثر مسائل توحيد العباد بل فهم جلها وأغلبها نبتدئ الشرح وقد كنت نظرت في كيف تكون طريقة الشرح هذا الكتاب والكتاب كما تعلمون طويل لا يمكن شرحه بتوسط أو ببسط في نحو 8 عشر درسة والعلماء الذين شرحوه وهم كثر كانوا بين مطيل ومتوسط ومختصر فنظرت في ذلك فقرر ان يكون الشرح فيه ذكر للفوائد التي كثيرا ما تلتبس على طلبه العلم وفيه بيان مناسبه الايه والاحاديث للترجمه وفيه بيان وجه الاستدلال من الآية أو من الحديث على المقصود وفيه ذكر شيء من تقرير الحجاج مع الخصوم في هذه المسائل ربنا بما لا لا يطالعه كثير منكم في الشروح وهذه الطريقه التي سنسلكها طريقه مفتقره سوف ناتي بها ان شاء الله تعالى ونساله المدد منه والاعانه والتوفيق سنأتي بها على الكتاب كله بإذن الله مع عدم الاخلال باسهامه وعدم الاخلال بمعانيه بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله والضحبه أجمعين قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله تعالى قل تعالوا اتوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أسل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما وعم عاد بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديث النبي صلى الله عليه وسلم على حمار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 قال لا تبشرهم, لا تبشرهم لا تبشرهم. قال لا تبشرهم فيتكلوا قال لا تبشرهم فيتكلوا اخرجه قوله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عادة المصنفين والمؤلفين ان يضعوا بعد البثنلة والحمدلة خطبة للكتاب يذكرون فيها طريقتهم في هذا الكتاب ومراجهم من تأليفه وهنا سؤال معروف وهو أن الشيخ رحمه الله خالف طريقة المصنفين، فلم يجعل للكتاب خطبة يبين فيها طريقته بل قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فاخلاه من الخطبه والسبب في ذلك والسر فيه فيما يظهر لي ان التوحيد الذي سيبينه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب هو توحيد الله جل جلال وتوحيد الله بينه الله جل وعلا في القرآن فكان من الأدب في مقام التوحيد أن لا يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق وكلام الدال عليه فالحق الذي لله هو التوحيد والذي دل على هذا الحق هو الله جل جلاله والدليل عليه هو كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من لطائف أثر التوحيد على القلب كما قنع البخاري رحمه الله في صحيحه إذ لم يجعل لصحيحه خطبة بل جعل صحيحه مبتدا بالحديد ذلك أن كتابه كتاب سنة ومن المعلوم أن الادب أن ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله فلم يقدم كلامه على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فجعل البخاري صحيحه مفتتحا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرهم ما نوى وكتابه كتاب سنة فجعل كتابه في ابتدائه مبتدا بكلام صاحب السنة عليه الصلاة والسلام وهذا من لطيف المعاني التي يرعاها من نور الله قلوبهم لمعرفة حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم كتاب التوحيد التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا وقد جاء هذا اللفظ التوحيد بالسنة وجاء في السنة الدعوة إلى توحيد الله كما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى الجبل معاذ من جبل الى اليمن قال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله الى ان يوحدوا الله يوحدوا مصدره التوحيد وفي الرواية الأخرى من حديث ابن عباس هذا الذي فيه قصة بعث معاذ إلى اليمن وهي في الصحيحين قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا الله وعن محمد رسول الله فدل على أن التوحيد هو شهادة ان لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتحقيق هاتين الشهادتين هو تحقيق التوحيد التوحيد جعل الشيء واحدة وحد يعني جعله واحدة تقول وحدت المتكلم إذا جعلته واحدة و وحد المسلمون الله إذا جعلوا المعبد واحدا وهو الله جل وعلا والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله جل وعلا به في الكتاب من توحيد وهو ثلاثة أنواع الأول توحيد الربوبيه والثاني توحيد الهلوية والثالث توحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبيه معناه توحيد الله بافعاله افعال الله كثيرة منها الخلق والرزق والاحياء والامات وتدبير الملك والنفع والضر والشفاء والإجارة يدير ولا يجار عليه وإجابة دعوة المضطر وإجابة دعوة الداعي ونحو ذلك من أفراد الربوبية فالمتفرد بذلك على الكمال هو الله جل وعلا فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله سبحانه وتوحيد الالوهيه مأخوذ من ألها يحله إلهة وألوهة إذا عبد مع المحبة والتعظيم يقال تاله إذا عبد معظما محبا ففرق بين العبادة والألوهة فإن الألوهة عبادة فيها المحبة والتعظيم والرضا بالحال والرجى والرغب والرهب من مصدر الاه يئله قلوها ولهذا قيل توحيد الالهيه وقيل توحيد الألوهية وهما مصدران لاله يأله ومعنى اله في لغه العرب يعني عبد مع المحبه والتعظيم والتالف العبادة على ذاك النحو قال الراجل لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من عبادته فتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية هو توحيد العبادة يعني جعل العبادة لواحد وهو الله جل جلاله و العباده انواع والعباده يفعلها العبد والله جل وعلا هو المستحق للألوهة وللعباده يعني هو ذو الألوهة وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العبد أفعالك متنوعة التي تفعلها تقربا فإذا توجهت بها لواحد كنت لواحد وهو الله جل وعلا كنت موحدا توحيد الالهيه فإذا توجه العبد بها لله ولغيره كان مشركا في هذه العباده والنوع الثالث من التوحيد توحيد الاسماء والصفات ومعناه أن يعتقد أن الله جل جلاله واحد في أسماته وصفاته لا مماثل له فيهما وإن شرك بعض العباد الله جل وعلا في أصل بعض الصفات لكنهم لا يشركونه جل وعلا في كمال المعنى بل الكمال فيها لله وحده دون من سواه فمثلا المخلوق قد يكون عزيزا والله جل جلاله هو العزيز له للمخلوق من صفه العزه ما يناسب ذاته الحقيره الوضيعه الفقيره والله جل وعلا له من كمال هذه الصفه منتهى ذلك ليس له فيها مثيل وليس له فيها مشابه على الوجه التام قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب لكن لما كانت التصانيف قبله اعتنى فيها العلماء يعني علماء السنه والعقيدة ببيان النوعين, النوعين الأول والثالث وهو توحيد الربوبيه وتوحيد الأسماء والصفات هما توحيد الربوبيه وتوحيد الأسماء والصفات لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ رحمه الله القول فيهما وإنما غسق القول فيما نات بحاجة إليه ويفتقدون التصنيف فيه وهذه طريقة الإمام رحمه الله فإن كتاباته المختلفة وإن معلفات الشيخ إنما كانت للحاجة ليست للتكاثر أو للتكثار أو للتفنن وإنما كتب فيما الناس بحاجة إليه لم يكتب لاجل أن يكتب ولكن كتب لأجل أن يدعو وبين الحمرين فرق فإذن الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب بين توحيد الإلهية والعبودية و بين أفراده من التوكل والخوف والمحبة والرجاء والرغبة ونحو ذلك والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر كل هذه عبادات لله سبحانه دون من سوى والشيخ رحمه الله لما بسط ذلك بين أيضا ضده وهو الشيخ فهذا الكتاب كتاب التوحيد الذي فيه بيان توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات وفيه أيضا بيان ضد ذلك وضد التوحيد الشرك والشرك اتخاذ الشريك يعني أن يجعل واحدا شريكا لآخر يقال أشرك بينهما إذا جعلهما اثنين أو أشرك في أمره غيره إذا جعل ذلك الأمر لاثنين، فالشرك فيه تشريك والله جل وعلا نهى عن الشرك كما تيأتي الشرك لكلام أهل العلم مبينين ما دلت عليه النصوص يقسم إلى قسمين باعتبار ويقسم إلى ثلاثة باعتبار آخر الشرك يقسم إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر ويقسم أيضا باعتبار آخر إلى شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي والشرك هو اتخاذ الشرك مع الله جل وعلا في الربوبيه أو في العبادة أو في الأسماء والصفات والمقصود هنا النهي عن اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا في العبادة والأمر بأوحيده سبحانه التقسيم الأول أن يكون الشرك أكبر وأفر. الأكبر هو المخرج من الملة والأفرار ما حكم الشارع عليه بأنه شرك وليس فيه تنديج كامل يلحقه بالشرك الأكبر وعبر عنه بعض العلماء بقوله ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر على هذا يكون الشرك الأكبر ثم منه ما هو ظاهر وثم منه ما هو باطل خفي الظاهر من الشرك الأكبر كشرك عباد الأوثان والأصنام وعباد القبور والأموات والغائبين والباطن كشرك المتوكلين على المتائف أو على الالهه المختلفة أو كشرك وكفر المنافقين لأن المنافقين مشركون في الباطن فشركهم خفي ولكنه أكبر و. في الباطن وليس في الظاهر الشرك الاصغر على هذا التقسيم منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن خفي الظاهر من الشرك الاصغر كلبس الحلقه والخير وكالتمائم وكالحلف بغير الله ونحو ذلك من الاعمال والاقوال والباطن من ذلك الخفي كيسير الرياء ونحو ذلك يكون إذا الرياء على هذا الخطفين منه ما هو أكبر كرياء المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ومنه رياء المؤمنين رياء المسلمين حيث يتصنع في صلاته أو يحب التسميع أو المرآة التقسيم الثاني للسرك أن يكون ثلاثة سنة أكبر أصغر خفي وهذا التقسيم يعنى به أن الأكبر ما هو مخرج من الملة مما فيه صرف مما فيه صرف العبادة لغير الله جل جلاله والأصغر ما كان وسيلة لذلك الشرك الأكبر فيه تنديد لا يبلغ به من نزد أن يخرج من الإسلام وقد حكم السارع على فاعله بالشرك أو حقيقة الحال أنه نزد وأشرك الشرك الخفي هو يسير اللياء ونحو ذلك في هذا الخطشين من أهل العلم من يقول بالأول ومنهم من يقول بالثاني وهما متقابلان وهما متساويان أحدهما يوافق العقل ليس بينهما اختلاف فإذا سمعت من يقول إن الشرك أكبر وأصغر هذا صحيح وإذا سمعت وهو قول ائمه الدعوة إن الشرك أكبر وأصغر وخفي فهذا ايضا صحيح إذا تبين ذلك فالشرك يعبر عنه بالتنديد ولهذا قال جل وعلا ألا تجعلوا لله عن ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أكتو إلى أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق التنديد منه تنديد أعظم ومنه تنديد ليس فيه فرق العبادة لغير الله فإذا كانت تنديد في جعل العبادة لغير الله صارت تنديد أكبر صار شركا أكبر وإذا كانت تنديد فيه جعل غير الله جل وعلا ندا لله في عمل ولا يبلغ ذلك السرك الأكبر فإنه يكون تنديد اصغر وهو في السرك هذه مقدمة وتعاريف مهمة بين يدي شرح هذا الكتاب العظيم قال إمام هذه الدعوة رحمه الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى قول هذه كما في صحيح البخاري ننطقها اما على العطف كتاب التوحيد وقول الله يعني وكتاب قول الله أو على الاستئناف وقول الله تعالى قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذه الايه فيها بيان التوحيد وجه ذلك أن السلف فسروا إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون دليل هذا الفهم أن الرسل إنما بعثت لأجل التوحيد توحيد العبادة فقوله إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون قوله وما خلقت الجن والانس إلا هذا فيه حصر ومعلوم ان ما النافيه مع الا تفيد الحصر والقصر معنى الكلام خلقت الجن والإنس لغاية واحدة هي العباده دون ما سواها ففيه قصر عله الخلق على العبادة وقوله إلا ليعبدون إلا هذه تسمى أداة الإثناء مفرغ مفرغ من أعمل الأحوال كما يقول النحاس يعني وما خلقت الجن والإنس لشيء أو لغاية من الغايات أبدا إلا لغاية واحدة وهي ان يعبدوني وقوله اللي يعبدون اللام هذه تسمى لام التعليل ولام التعليل هذه قد يكون المعنى تعليل غاية أو تعليل علة تعليل الغاية يكون ما بعدها مطلوبا لكن قد يكون وقد لا يكون يعني هذه الغاية ويسميها بعض العلماء لام الحكمه وفرق بين العله والحكمه يعني ما الحكمه من خلق الجن والجنس أن يعبد الله وحده دون ما سوى هذا التعليل بطوله ليعبدون قلنا تعليل غايه مثلا قلت لك لما احضرت الكتاب قلت احضرته لاقراه فيكون عله الاحضار او الحكمه من الاحضار القراءه قد تقرا وقد لا تقرا بخلاف اللام التي يكون معناها العله التي يترتب عليها معلولها والتي يقول العلماء في نحوها الحكم دائر مع علته وجودا وعدما هذه تلك علة القياس التي لا يتحلق فيها المعلول عن العلة فهنا لام هذه لام علة الغاية لأن من الخلق من ووجد وخلقه الله جل وعلا لكن عبد غيره ولام الحكمة شرعية ما بعدها يكون مطلوبا شرعا قال جل وعلا هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نفهم من هذا أن هذه الآية دالة على التوحيد من جهتي أن الغاية من الخلق هو التوحيد والعبادة هنا هي التوحيد حقيقة العبادة القبوع والذل، فإذا انضاف إليها المحبة والانقياد صارت عبادة إفرائيل قال قرفة تباري في وصف ناقة تباري عتاق الناجيات وأتبعات وظيفا وظيفا فوق مور معبد المور قريب والمعبد هو الذي ذلل من كثرة وطئ الاقدام عليه وقال ايضا في معلقته الى ان تحامتني العشيره كلها وافردت افراد البعير المعبد يعني الذي صار ذليلا لانه اصيب بالمرض فجعل بعيدا عنه باقي الابعرة وصار بليلا لعدم المخالطة في الشرع العبادة هي انتثال الامر والنهي على جهه المحبة والرجاء والخوف على بعض العلماء ان العبادة هي ما امر به من غير اصدراج عرفي من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي وهذا تعريف الاصوليين وقال شيخ الإسلام في بيان معناها في أول رسالة العبوديه العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إذا سيكون دلاله هذه الآية أن كل فرد من أطراب العبادة يجب أن يكون لله وحده دون ما في لان لأن الذي خلقهم خلقهم لأدل أن يعبدوه فكونهم يعبدون غيره وهو الذي خلقهم هذا من الاعتداء والظلم لأنه ليس من يخلق كمن لا يخلق قال جل وعلا افمن يخلق كمن لا يخلق قال الشيخ رحمه الله وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه الآية تفسير للآية قبلها الآية قبلها فيها بيان معنى العبادة فيها بيان الغرض من الخلق وأنه لأجل العبادة هذه العبادة أرسلت بها الرسل بدليل قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بعثت الرسل بهذه كلمتين اعبد الله واجتنبوا الطاغوت ففي قوله اعبد الله اثبات وفي قوله اجتنبوا الطاغوت نفي وهذا معنى التوحيد وهو انه مشتمل على اثبات ونفي لا اله الا الله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لأن النفي فيه اجتناب الطاغوت وهو كل إله عبد بالأغي والظلم والعدوان والاثبات اثبات العبادة في الله وحده دون ما سواه ففي قوله اعبدوا الله التوحيد المثبت وفي قوله اجتنبوا الطاغوت نفي الإحراق والطاغوت هو كل فعلوت من الطغيان وهو كل ما جاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع قال وقوله وقضى ربك الا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسان وقضى ربك الا تعبد الا اياه قضى كما تذكرها عدد من الصحابة هنا بمعنى أمر ووصى وأمر ووصى فيها معنى القول دون حروف القول فتكون ألا تعبدوا أن هنا تكثيرية يعني أمر ووصى بماذا ب لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قوله لا تعبدوا إلا إياه هذا معنى لا إله إلا الله في المطابقة لأن لا نفي في الجملتين وهنا تعبد وفي كلمة التوحيد إله والإله هو المعبود لا تعبد إلا إياه يعني احصر العبادة فيه وحده دون ما سواه أمر بهذا ووصى بهذا وهذا معنى التوحيد فإن دلالة الآية على التوحيد ظاهرة بأن التوحيد إفراز العبادة في الله أو تحقيق كلمة لا إله إلا الله وهذا الذي دلت عليه هذه الآية قال وبالوالدين إحسان يعني أحسنوا بالوالدين إحسان قال وقوله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا أيضا فيه إثبات ونفذ فيه أمر ونهي. أما الأمر ففي قوله يعبدوا الله والنهي في قوله ولا تشركوا به شيئا وقد مر معك خلال قوله اعبدوا الله مع النفي على توحيد الله قوله هنا ولا تشركوا به شيئا لاحظ ان لا هنا نافية ومن المتقرر في علم الاصول ان النفي اذا تسلق على نكره فانه يفيد العموم ونا بعدها نكره وهو المصدر المستكن في الفعل لان الفعل المضارع مشتمل على مصدر وزمن لا تشرك يعني لا اشراكا به فتشرك متضمنه لمصدر والمصدر نكرة فيكون قوله لا تشركوا يعني بأي نوع من الشرك ولا تشركوا به شيئا وشيئا هنا أيضا نكرة في سياق النهي لا تشركوا به شيئا فدلت على عموم الأشياء فصار إلى عندنا في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا ثم عمومان الأول دلت الايه على النهي عن جميع انواع الشرك وذلك لأن النهي تسلط على الفعل والفعل فيه مصدر مستكن والمصدر نكره والثانيه ان مفعول تشرك شيئا وشيئا نكره والنكره جاءت في سياق في النهي وذلك يدل على عموم الاشياء يعني لا الشرك الاصغر معدوم به ولا الأكبر ولا الاقل بدلاله قوله لا تشرك به وكذلك لا ليس ما أن ان يشرك لا بملك ولا بنبي ولا بصالح ولا بعالم ولا بصالح ولا بقريب ولا ببعيد بدلاله قوله شيئا وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلاله على التوحيد بالجمع بين النبي والإتباع قال وحوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا قل تعالوا يعني يا من حرم بعض الانعام وإسترع على الله في ذلك قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قال العلماء أن هنا تفسيريه متعلقة بمحذوب تقديره وصاته لأن التفسيريه تتعلق كما ذكرت لك بكلمة فيها معنى القول دون حروف القول وحددوها بقوله وصاكم لأنه في آخر الآية جاء ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون في الآية الأولى ثم لعلكم تذكرون في الآية الثانية ثم لعلكم تتقون في الآية الثالثة قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قال العلماء أن هنا تفسيرية متعلقة بمحدود تقديره وصاكم لأن أن التفسيرية تتعلق كما ذكرت لك بكلمة فيها معنى القول دون حروف القول وحددوها بقوله وصاكم لأنه في آخر الايه جاء ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون في الآية الأولى ثم لعلكم تذكرون في الآية الثانية ثم لعلكم تتقون في الآية الثالثة كلها فيها الوطية فإذا يكون تقدير الكلام قل تعالوا أكل ما حرم رب قال العلماء أن هنا تفسيرية متعلقة بمحذوب تقديره وفقاكم. لان لأن التفسيرية تتعلق كما ذكرت لك بكلمة فيها معنى القول دون حروف القول وحددوها بقوله وصاكم لأنه في آخر الايه جاء ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون في الآية الأولى ثم لعلكم تذكرون في الآية الثانية ثم لعلكم تبتقون في الآية الثالثة كلها فيها الوصية فإذا يكون تقدير الكلام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا يعني أمركم والوصية هنا شرعية واذا كانت الوصية من الله شرعية فهي أمر واجب وقوله لا تشركوا به شيئا دلالتها على التوحيد كدلالة آية النساء قبلها ثم ساق الشيخ رحمه الله أثر ابن مسعود قال قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى التي عليها خاتمه يعني التي كانت من آخر ما وصى به من آخر ما امر به يعني التي لو قدر أنه وصى وختم على هذه الوصية وفتحت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق العلى لكانت هذه الآيات التي فيها الوصايا العشر هذا من ابن مسعود للدلالة على عظم شأن هذه الآيات التي افتتحت بالنهي عن الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوته بالأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك واختتمها ايضا كما دل عليه كلام بن مسعود هذا بالامر بالتوحيد والنهي عن الشرك فدل على ان ذلك اولى المطالب وأول المطالب وأهم المطالب قال بعد ذلك وعن معارض بن جبل رضي الله عنه قال كنت رجيت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا موطن الشاهد حق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا قد مر بيان معنا لكن الشاهد من هذا الحديث ومناسبة ابتداء كتاب التوحيد أنه أتى فيه بلفظ حق أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق حق واجب لله جل وعلا لأن الكتاب والسنة بل ولأن المرسلين جميعا أتوا بهذا الحق وببيانه وأنه أوجب الواجبات على العباد. ثم قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا حق العباد على الله هذا حق فحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم وبإيجابه على نفسه في بعض أقوالهم كما قاله الشيخ تقي الدين ابن جيمية رحمه الله حق العباد على الله هل هذا الحق واجب أم لا نقول نعم هو حق واجب لكن بإيجاب الله ذلك الحق على نفسه والله جل وعلا يحرم على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته ويوجب على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا حرم الله الظلم على نفسه كذلك أوجب على نفسه أشياء بعض أهل العلم تحافى لطغ الايجاب على الله وقال يعبر بانه حق يتفضل به حق تفضل لا حق إيجاب وهذا ليس بمتعين لأن الحق الواجب أوجبه الله على نفسه والعباد لا يوجبون على الله جل وعلا شيئا من الحقوق وهو جل وعلا اوجبه على نفسه لانه تفضل على عباده بذلك والله جل جلاله لا يخلف الميعاد في الباب السنيع قال قول التوحيد وما من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وعن عباده الصامته رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق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 قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيره والأرضين السبع في كفه ولا إله إلا الله في كفه مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وفححة وللترمذيه وحسنه عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره هذا الباب باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب التوحيد بانواعه له فضل عظيم على اهله ومن اعظم فضله أنه به تكفر الذنوب. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في التبويب باب فضل التوحيد. وما يكفر من الذنوب ما يكفر ما هنا موصولة موصول حرفي يعني تقدر مع ما بعدها بمصدر. يكون المعنى باب فضل التوحيد وتكثيره الذنوب فالتوحيد يكفر الذنوب جميعا لا يكفر بعض الذنوب دون بعض فإن التوحيد حسنة عظيمة لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك الحسنة أثر تلك المعصية إذا كمل ذلك النور باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب يعني وتكثيره الذنوب فالتوحيد يعني من كمله كمل توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه وتوحيد الاسمى والصفات فانه تكفر ذنوب كما سياتي في الباب بعده انه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير الشفاء وكلما زاد التوحيد كلما محا من الذنوب بمقدار عظم وكلما زاد التوحيد كلما امن العبد في الدنيا وفي الاخره بمقدار عظم وكلما زاد العبد في تحقيق التوحيد كلما كان متعرضا لدخول الجنه على ما كان عليه من العمل لهذا ساق الإمام رحمه الله آية الانعام فقال ما بفضل التوحيد وما يكثر من الذنوب وقول الله تعالى من أهل العلم من قال إن قوله وما يكثر من الذنوب ما هنا موصول اسمي يعني والذي يكثره من الذنوب وهذا ايضا سارع ظاهر الصحة وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الظلم هنا هو الشرك كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية حينما استعظم الصحابة هذه الآية وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال ليس الذي تذهبون إليه الظلم الشرك ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فالظلم هنا في مراد الشيخ هو الشرك فيكون معنى الآية بما يناسب هذا الباب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ففضل الذي آمن يعني وحد ولم يلبس إيمانه بشرك لم يلبس توحيده بشرك أن له الأمن التام والاهتداء التام وجه الدلاله أن قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن قوله بظلم هنا نكره في سياق لم يلبسوا وهذا يدل على عموم أنواع الظلم هل العموم هنا العموم المخصوص أو العموم الذي يراد به الخصوص؟ هنا يراد العموم الذي يراد به الخصوص لاننا قلنا فيما سبق لك آنفا إن النكره في سياق النفي او النهي تدل على العموم العموم عند الاصوليين تاره يكون باقيا على عمومه هذه حال وتاره يكون عموما مقصوفا يعني دخله التخصيص وتاره يكون عموما مرادا به الخصوص يعني لفظه عام ولكن يراد به الخصوص وهذا الثالث هو الذي اراد به الشيخ رحمه الله وجه الاستدلال من الحائز فيكون الظلم هنا صحيح نكرة في سياق لم تدل على العموم لكنه عموم مراد به الخصوص وهو خصوص أحد انواع الظلم وهو الشرك فيصير العموم في انواع الشرك لا في أنواع الظلم كلها لأن من أنواع الظلم ما هو من جهة ظلم العبد نفسه بالمعاصي ومن جهة ظلم العبد غيره بانواع التعديات ومنه ما هو ظلم من جهة حق الله جل وعلا بالشرك فهذا هو المراد في هذا العموم فيكون عموما في أنواع الشرك وبهذا يحتل وجه الاستدلال من الآية فيكون المعنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يعني توحيدهم بنوع من أنواع الشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدونه والأمن هنا والأمن التام في الدنيا المراد به أمن القلب وعدم حزنه على غير الله جل وعلا والاستداء التام في الدنيا وفي الآخرة وكلما صار تم نقص في التوحيد بغشيان العبد بعض, بعض انواع الظلم الذي هو الشرك الشرك الاصغر او الشرك الخفي وسائر الشرك ونحو ذلك فيذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر ذلك هذا من جهه في تفسير الظلم بانه الشرك فاذا فسرت الظلم بأنه جميع انواع الظلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه فانه يكون هناك مقابلة بين الامن والاهتداء وبين حصول الظلم فكلما انتفى الظلم وجد الامن والاهتداء كلما كمل التوحيد وانتفت المعصيه عظم الامن والاهتداء واذا زاد الظلم قل الامن والاستداء بحسب ذلك قال وعن عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 وقوله على ما كان يعني على الذي كان عليه من العمل ولو كان مقصرا في العمل وعنده ينوب وعصيان فإن فضل توحيده لله وشهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرساله ونبي اشراك المشركين بعيسى واقراره بالغيب وبالبعد فان ذلك له فضل عليه وهو ان يدخله الله الجنة ولو كان مقصرا في العمل وهذا من فضل التوحيد على أهله قال ولهما في حديث عثبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قوله من قال لا إله إلا الله المراد بالقول هنا الذي معه تمام الشروط كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفا يعني إذا أتى ببقية الأركان والواجبات قوله هنا من قال لا إله إلا الله يعني باستماع شروطها و بلا زنها يبتغي بذلك وجه الله ليخرج حال المنافقين لأنهم حين قالوها لا يبتغون بذلك وجه الله فإن الله حرم عليه النار وقوله حرم على النار التحريم في نصوص الكتاب والسنة يأتي على درجتين تحريم النار في نصوص الكتاب والسنة على درجتين الأولى تحريم مؤبد والثانية تحريم بعد أمن التحريم المؤبد يقتضي أن من حرم الله عليه الجمعة النار فإنه إذا كان التحريم تحريما مؤبدا فإنه لن يدخلها يغفر الله له أو يكون من الذين يدخلون الجنة حساب ولا عذاب. وإذا كان التحريم بعد أمد يعني ربما يدخلها ثم يحرم عليه البقاء فيها وهذا الحديث يحتمل الأول ويحتمل الثاني فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله والذي اتى بالتوحيد وانتهى عن ضده وكانت عنده بعض الذنوب والمعاصي ومات من غير توبه فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه ثم حرم عليه النار وإن شاء الله قطر له وحرم عليه النار ابتداء فإذا وجه الشاهد من الآية وجه الشاهد من الحديث للباب أن هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد وسيأتي بيان معناها مفصلا إن شاء الله تعالى هذه الكلمة لما ابتغى بها صاحبها وجه الله وعتى بشروطها وبلوازنها تفضل الله عليه وأعطاه ما يستحقه من أنه حرم عليه الناس. وهذا فضل عظيم نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهله. حديث أبي سعيد الخدري بعد ذلك فيه قال موسى يا رب علمني شيئا الخروك وادعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا في هذا الحديث دلاله على أن أهل الفضل والرفعه في الدين والإخلاق والتوحيد قد ينبهون على شيء من مسائل التوحيد هذا موسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل وهو كليم الله جل وعلا أراد شيئا يختص به غير ما عند الناس وأعظم ما يختص به أولياء الله وأنبيائه ورسله وأولي العزم منهم هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله فاراد شيئا أخص فعلم أنه لا أخص من كلمه التوحي فهي أفضل شيء وهي التي دل عليها أولو العجل من الرسل ومن دونهم من الناس قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيره يعني ومن في السماوات السبع من الملائكة ومن عباد الله غير الله جل وعلا والأرضين السبع في كفة يعني لو تمثلت السماوات عزاما والأرض جسما والجميع سيوضع في ميزان له كفتان وجاءت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كما قال هنا ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة توحيد فيها ثقل لميزان من قالها وعظم في الفضل لمن اعتقدها وما دلت عليه فلهذا قال مالت بهن لا اله الا الله وجه الدلاله انه لو تصور ان ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع وثقل ما فيها من العباد والملائكه وثقل الارض لكانت لا اله الا الله نائله بذلك الثقل من الذنوب وهذا هو الذي دل عليه حديث البطاقه حيث جعل على احد الرقاق في جنات عظيمه فقيل له هل لك من عمل فقال لا فقيل له بلى ثم اخرجت له بطاقه فيها لا اله الا الله فوضعت في الكفة الغفرة فطاشت في جلاء الذنوب وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد إنما هو لمن قويت في قلبه ذلك أنها في قلب بعض العباد تكون قوية لأنه مخلص فيها مصدق لا ريب عنده فيما دلت عليه معتقد ما فيها محب لما دلت عليه فيقوى أثرها في القلب ونورها وما كان كذلك فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب واما من لم يكن من أهل تمام الاخلاص فيها فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب فإذا يكون هذا الحديث وحديث البطاقه يدل على أن لا إله إلا الله لا يقابلها لم ولا تقابلها خطيئة لكن هذا في حق من كملها وحققها بحيث لم يخالطها في قلبه في معناها غير ولا ترد ومعناها مشتمل على الربوبيه بالتضمن وعلى الاسماء والحفاظ باللزوم وعلى الإلهية بالمطابقة فإذن يكون من يكمل له الانتفاع بهذه الكلمة ولا يقابلها ذنوب وسجلات ولو كانت في ثقل السماوات وما فيها والأرض يكون ذلك في حق من كمل ما دلت عليه من التوحيد، وهذا معنى هذا الحديث وحديث أنبطان وهذا أيضا هو الذي دل عليه الحديث الآخر في الباب عن على قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة وهذا من فضل التوحيد وتكسيره الذنوب ومناسبة هذا الحديث من ظاهره ظاهرة وهي أنه من أتى بذنوب عظيمة ولو كانت فقراب الأرض خطايا ميكا عظم وقدر الأرض خطايا ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئا لأتى الله لذلك العرض بمقدار تلك الخطايا مغفرة وهذا لأجل فضل التوحيد وعظم فضل الله جل وعلا على عباده بأن هداهم إليه ثم أثابهم عليه هذا بعض ما تيسر وأثر الله جل وعلا لولكم التوفيق والرسل والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الاهتمام بالعلم والرغبه فيه والحرص عليه والإقبال عليه دليل صحة القلوب لأن القلب إذا صحى لنفسه وعرض ما ينفعه فإنه سيحرص على العلم ذلك لأن الله جل جلاله مدح أهل العلم ورفعهم على غيرهم درجات قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر كل الألباب فعدم السواء من يعلم مع من لا يعلم هذا إنما يذكره ويعيث أهل الألباب إنما يتذكر كل الألباب وأما الجاهل فهو لا يعرف أنه جاهل ويقنع بالجهالة ثم هو لا يعلم معنى العلم وأهمية العلم وأن العلم هو الشرط الأعظم في هذه الحياة ولهذا قال العلماء من دلائل أهمية العلم أن الله جل جلاله ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالازدياد من شيء إلا من العلم فقال سبحانه لنبيه وقل رب زدني علما وما أمره بالازدياد أو بدعاء الازدياد من غير العلم وكفى بذلك شرفا العلم يسترك كثيرون في الاهتمام به لكن لا يستوون في أخله ولا في في أخله وهم طبقات فمنهم المتعجل الذي يظن أن العلم يحصل في أسابيع أو في أشهر أو في سنين معدودة وهذا بعيد عن الصواب لأن العلم لا ينتهي حتى يموت المرض وبقي من العلم أشياء كثيرة لم يعلمها فإن العلم واسع الأطراف واسع الجنباء والله جل وعلا هو ذو العلم الكامل وأعطى البشر بمجموعهم أعطاهم بعض علمه فهذا يخوت عليه شيء من العلم وذاك يخوت عليه شيء من العلم ولكن بمجموعهم لو جمع علم من فيها لكان شيئا قليلا جدا من علم الله كما تضع الإبرة في البحر ثم تخرجها لن تنقذ من ماء البحر شيئا وإذا كان كذلك فإن روم العلم لا يمكن أن يكون بإطلاق بل ينبغي لطالب العلم أن يكون متدرجا فيه والتدرج سنة نابت منها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة الصحابة وهي سنة أهل العلم بعدهم فالنبي عليه الصلاة والسلام ما علم الصحابة العلم جملة واحدة وإنما علمهم في سنين عدده في مكة علمهم أصل الأصول الذي به سلامه القلب وصحته وسلامه العقل وصحته الا وهو توحيد الله جل جلاله والبراءه من كل ما سوى الرب جل وعلا ثم بعد ذلك اتى العلم شيئا فشيئا لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل اخذ من العلم بقدر ما يسر له وقدر له هكذا اهل العلم من بعد الصحابة لا تجد أن أولئك خاضوا العلم خوضا واحدا فمنهم من برز في علم العربية ومنهم من برز في علم الاصول ومنهم من برز في التفسير ومنهم من برز في الحديث ومنهم من برز في علوم الآلة الاخرى كالمصطلح ونحوه ومنهم من برز في الفقه وهكذا. في علوم شتى، وإذا كان كذلك، كانت وصية ابن شهاب الزهر التي لا بد أن نحفظها، كانت وصيته نعم الوصيه حيث قال مرام العلم جملة ذهب عنه جملة. إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. فالمتعجلون لا يحصلون العلم. لا بد إذن من التدبر. ثم ثم صنف آخر ايضا من الشباب أو من طلاب العلم وهم المتذوقون المتذوقون أهل التذوق في أهل العلم ياتي ويطلب علما ما مدة قليلة ثم ياتي ويحكم على هذا العلم أو يحكم على من يعلم ذاك العلم وايضا ينتقل إلى آخر ثم يحكم على ذلك العلم الآخر وعلى من يعلم ذلك العلم الاخر وهذا دليل. نقص في العلم ونقص في الإدراك والعقل لأن العلوم لا يحكم عليها إلا من حواها من جميع جنباتها من ورائها وهذا لا يتاتى لأكثر الشباب الذين يتذوقون تجد أنه في مده من الزمن أشهر أو سنة حضر عند فلان من أهل العلم أو من المعلمين من طلبة العلم ف. حكم على نفسه أو على ذلك المعلم بأنه كذا وكذا ثم انتقل إلى غيره ثم في الآخر تجد أن هذا النوع ييأت ولا يحصل علما كثيرا ذلك لأنه تعجل وكان متذوقا في العلم والتذوق بمعنى أثرة التنقل والأخذ من هذا بشيء والأخذ من ذاك بشيء هذا لا يكون المرء به عالما ولا طالب علم وإنما كما قال الأولون يكون أذيبا لأنهم عرضوا الادب بأنه الأخذ من كل علم بقرأ وهذا مما لا ينبغي أن يسلك يعني أن يكون طالب العلم الذي أراد صحة العلم وصحة السلوك فيه لا يصلح أن يكون متذوقا إذا فرجع السبيل إلى أن يكون مؤصلا نفسه متدرجا في العلم والتأصيل أمره عزيز جدا تفصيل العلم وتأصيل طلب العلم وان يحفظ كما حفظ الأولون انظر إن كنت معتذرا انظر كتب التراجع حيث ترجم اولئك المصنفون لأهل العلم تجد أنه في ترجمة إمام من الائمه وحافظ من الكفار تجد أنهم يذكرون في أواجد ترجمته أنه قرأ الكتاب الفلاني من الكتب القصيرة من المتون المختصرة وقرأ الكتاب الكلاني وحفظ كذا وحفظ كذا لماذا يذكرون هذا ويجعلونه منقبة لأولئك لأن حفظ تلك المتون وقراءة تلك المختصرات هي طريقة العلم في الواقع وهذه سنة العلماء ومن تركها فقد ترك سنة العلماء في العلم والتعليم منذ تشعب العلم بعد القرن الرابع الهجري لهذا ينبغي لك أن تكون حريصا على التامل في قلب الحث وأن وان تحكم ما تسمع وما تقرا شيئا فشيئا ومن المهمات ايضا الا تدخل عقلك إلا صورة صحيحة من العلم لا تهتم بكثرة المعلومات بقدر ما تهتم بان لا يدخل العقل إلا صورة صحيحة للعلم إذا أردت أن تتناولها تناولتها بالاحتجاج أو بالذكر أو بالاستفادة تناولتها تناولا صحيحا أما إذا كنت تدخل في عقلك مسائل الكثيرة وإذا اتى النقاش لاحظت من نفسك أن هذه المساله فهمتها على غير وجهها والثانيه فهمتها على غير وجهها لها قيد لم تهتم به لها ضوابط ما اعتنيت بها تكون الصور في الذهن كثيرة وتكون المسائل كثيره لكن غير منضبطه وليس ذلك بالعلم إنما العلم أن تكون الصورة في الذهن للمساله العلميه منضبطه من جهة صورة من جهة الصورة صورة المسألة ومن جهة الحكم ومن جهة الدليل ومن جهة وجه الاستدلال. فهذا هذه تهتم بها جدا. أعيدها الأولى صورة المسألة الثانية حكم المسألة في أي علم في الفقه أو في الحديث أو في المصطلح أو الوصل أو النحو أو التفسير إلى آخر حكم المسألة الثالث دليل ما دليل هذا الذي قال كذا وكذا الرابع ما وجه الاستدلال فدل بدليل كيف أعمل عقله في هذا الدليل فاستنبط منه الحكم فإذا عوضت ذهنك على هذه الاربع صرت مسيرا جيدا في فهم العلم والذي يحيط بذلك الاهتمام باللغة العربية الاهتمام بألفاظ أهل العلم لأن من لم يهتم بالفاظ اهل العلم وبلغة العلم لم يدرك مراداتهم من كلامهم هذه كلمة لأجل أن بعض الإخوة طلب أن تكون مقدمة لهذا الدرس حتى يتم من يريد تصور درس التوحيد ولو تهيأ أن نجعل كل يوم عشر دقائق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 وقول الله تعالى إن إبراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقوله والذين هم بربهم لا يشركون وعن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير رضي الله عنه فقال أيكم راى الكوكب الذي انقضى البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني بزغط قال فما صنعت قلت ارتقي قال فما حمرت على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رفية إلا من عين أو حمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت عنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه امته ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب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 ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم قال تبقك بها عكاشة هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير شفاة، وقد ذكر في الباب قبله فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا الباب أربعة رتبه من بيان فضل التوحيد، فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله و. أهل التوحيد هم أهل الإسلام فلكل من التوحيد فضل ولكل مسلم نصيب من التوحيد وله بالتالي نصيب من فضل التوحيد وتكفير الذنوب أما خاصة هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد ولهذا عطف هذا الباب على ما قبله لأنه أخف باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب تحقيقه بمعنى تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله ومعنى تحقيق الشهادتين تصفية الدين يعني ما يدين به المرء من شوائب الشرك والبدع والمعاصي فصار تحقيق التوحيد يرجع الى ثلاثه اشياء الأول ترك الشرك بأنواعه الأكبر والأفعر والخفي والثاني ترك البدع بأنواعها والثالث ترك المعاصي بأنواعها و. تحقيق التوحيد صار تصفيته من أنواع الشرك وأنواع البدع وأنواع المعاصي، وتحقيق التوحيد يكون على هذا على درجتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة. وعليها يكون الذين حققوا التوحيد على, على درجتين ايضا فالدرجة الواجبة أن يترك ما يجب تركه من الثلاث التي ذكرت يترك الشرك خفيه وجليه صغيره وكبيره يترك الشرك خفيه وجلية صغيره وكبيره ويترك البدع ويترك المعاصي هذه درجه واجبه والدرجه المستحبه من تحقيق التوحيد وهي التي يتفاضل فيها الناس من المحققين للتوحيد اعظم تفاضل الا وهي ان لا يكون في القلب شيء من التوجه او القصد لغير الله جل وعلا